وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وما أدراك ما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وما أدراك ما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ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 ناس كالفراش المبثوث وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وما ما يوم يكون المبثوث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 ناس كالفراش المبثوث وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث